بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ونستغفره ونسترقي ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله لا موجه له مضل ولا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أسألوك يا رب اتجع القرآن بعطيها ليعطل بنا ونمر صدورنا ودماء بعضنا وجباء حزيننا اللهم أذكرنا كنما برسينا وعلينا كنما جهد ما جريمنا وضغنا تلوه مآنا أن ليه أطراف النار ولمحوبات يوضيك عنا واجعلنا من ينهي بحلالة ويحرم حرامة ويؤمن من تشابه ويجلوه حق تلواته واجعلنا من أهل القرآن وقصته أليه مآمك وخاصتك أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أميه وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما من الحباي في سورة الأنبياء ان شاء الله نحق اليوم ضد بعض من منذكر الحكيم من قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 74 سورة الأنبياء قصة قوت أعوذ <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> بالله من الشيطان الرغال زي من بركز عليها ويقول لأني التسعاد اللي يبين مددان في حروفها إذا كنت هم تطقيني بقيت القراءة ولا آه. لا هنا أنا قولت العمزة آ لا فيها طرقين ولا فيها شدة للقار باعتدام آ من الحرب آ والعلم من, من الحرب خد عد والعين من الحرب. ثم الواب المادية من الجوف يعني عميلها. والجوف فراغ الفم وفراغ الايه؟ الحرب. يعني كده بيها بعمر. وانا بقرأها بقرأ الواب دي بالقلب بمدها. بطمولها. فبقرأ اعوذ لله من الشيطان الرجيم. <تصفيق> الواب رقيقة. واللم رقيقة. والواب المادية رقيقة. وانو وانو وانو وانو. لكن الطاق ان تقرأتها كما تأه. انتوالوكا. هي الطاق طاق طاق. مستعلاك ان يبقى ولوطا أتطعطا ولوطا آتيناه حكم وعلما إطارة الغنة لوطا آتيناه لناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ونجيها لحظه ليست نجد مفيش كده ابدا في القران وانا بجيب الجيم شايفه الجيم مكانها فين وسط الثاني مع مرحلة زي مرحلة الآلة يعني لازم أجزء سني في مكان نقطة مع المرحلة الآلة شذي أخر الصوت وناج نج نج وليست نج خطأ سنيك بعيد كذا خطأ أخطاء تتصير في سني وناجينا هو نجينا وناجينا هو نج وناج ونجي. يقول تين مشددات يعني بقرأ الجمل مرتين تين ساكنة وبعد كذا مفتوحة وندين من القار من القرية التي كانت تعمل الخباز. أكمل. يعني طويلة. يبقى بما يأقرأ لهم مشاهدة وشأنها مش أو إنهم. بقرأة إنه طويلة في صوتها. <تصفيق> إنهم كانوا قوم سوء فالك ففيه واناقول فيه فأمع صورة يأمد طبيعي مدقش في رحمتنا ما تهديش المال المال تحركتين هنا بمدقوا حركتين المال وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين إنه أنا قلت بلنات النوم المشددة درجة الثانية كامل أكمل في النون المشددة والنون المشددة طويلة واضحة كبيرة إن مُمِين الص ص ص مش ص ص صوت قور ص ص صوت مستعلم إن مُمِين الصادِيح الکرب العظیم فنجاینام و من الكرب العظيم فنجي... نج... و سکن، لکن مفتوح، القون لذ نفشت في هنام القون وقلنا لغت ميم شاهدين.القلنا النون مشدده مشدده اكمل ما يكون طيله وقلنا قطاع شلب وطير وطايل وكننا ف من لازم تجهزوه قبل ما نيجي يا أنا انعام فعش العدد ده ومن غير من غير مكفوله كان لازم تجهزوا الصوت من قبل ما نيجي يا حبيبتي ما عندهمش مولد, مولد, مولد في مولد في مولد بيشتغلوا